فقال يا أمير لا تفعل فإني لا أؤيدك على نقض العهد هو لي العهد من بعدك ثم إن كلما عزم يبطئه رجاء فجاء ذات يوم الرجل قال له روح بن زنباع كان يحب عبد الملك يحب كلامه وحديثه ويسامره فبات عند عبد الملك فأخبره عبد الملك بأنه يعزم على أن يجعل الخلافة في ابنه بدلا من أخيه قال ما يمنعك يا أمير المؤمنين والله لا تناطح في هذا عن زان ولو فعلت لكنت أول من أيدك فغضب على رجاء الذي أخر هذا الأمر وقال إذا أصبحنا أتممت الأمر ما جاء الصباح إلا ورجاء يطرق مجلس أمير المؤمنين وبيته قال ما وراك يا رجاء قال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز فمات عبد العزيز بن مروان بقدر الله فكفي مسألة أنه ظهر عند الناس أنه نقض العهد وهذا من عاقبة الصبر والمقصود نعود للوليد أراد الوليد أن يصنع كما صنع أبوه لكن لم يكتب له فتولى بعده سليمان ابن عبد الملك وسليمان أخو الأخ للوليد اغتسل ذات يوم ثم تطيب فعجبته نفسه فنظر إلى المرآه فقال كان الفاروق كان عمر فاروقا كان أبو بكر صديقا وكان عمر فاروقا وكان عثمان حييا وكان معاوية حليما وكان عبد الملك شجاعا ثم تكلم عن نفسه قال وأنا الملك الشاب كان في الثاني والأربعين ثم التفت فإذا جاريه من جواريه فقال لها ما تقولين أي في هيئتي وأنا ملك ولتوي خارج من الحمام مغتسل بقدر الله قالت أنت نعم المتاع لولا أنك فاني فما أكمل بعدها سليمان ثلاثة أيام إلا ومات فآل الأمر بعده إلى عمر ابن عبد العزيز وهو الأشج في بني مروان ثم بعد ذلك ما زال يأخذها زيد يتركها عمر من خلفاء.